هل اتاك حديث موسى اذ رنا نار فقال لاهلهم كثو فقال لاهلهم كثو اني انست نار لعل ياتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا فلما كانو يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 وَأَلْقَيْتُ عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أُمِّكَ كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نخاف أَن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك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 وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لاولي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أَرْضِنَا بسحرك يا موسى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب, فيسح بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمره بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 له لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلم أن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما تقض تقاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا liegfralena, schatjana, en wat ik erheen van de sfeer. Allah is goed en is en een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 بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشئهم من اليم ما غشئهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب امن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم لا على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه 17. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 18. عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم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 الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا ربي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا مْتَى يومئذ يَتَّبِعُونَ الداعي لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ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 حي القيوم وقد خاب من حمل الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الماء ولا هضما وكذلك زلناه القرآن عربيا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 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَزْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجَنَّةِ وعصا آدم ربه فَغَوَى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به يزواجا منهم زهرة الحياة, الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.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 قَبِلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَأَ قُلْ كُلُّمُ فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى